يا من تعالى جنبنا الهلاك وجنبنا الهلاك اغفر ذُنُوبِي وجنبنا الهلاك واخذ بنا فيه بريق الاتباع Ben af de نسير في ضوء هذا كشعاع نسير في ضوء هذا كشعاع في الدار هذه وفي العخرى داري هذه وفي الأخرى هناك يا ليله نور طاب الاجتماع يا ليلى نبغى نسامي راقيه نجم سماك نبغى نسامي راقيه نجم سماك ليل الصفا دخلها شين زاع ليلة الصفا دخلها شين زاع يا وكتان وذل صفاك يا ودنا يا ساري الليل يا محسن سراك يا ساري الليل يا محسن سراك يا من بسير تشرفنا البقاء يا من بسيري تشرفنا البقاء يا نور مهجاتي Nur mijn vader, Allah Ya khair ma, ya khair الله قرباك منه هو صفاك لك سير مكان هاد جوحا يداع لك سير مكان تحسرباك إلى موت أطار